بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم راى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يثومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناء يتومونكم سوء العذاب ويذبحون أَبْنَاءَكُمْ ويتحيون نساءكم وفي ذَلِكُمْ بلاء من ربكم عَظِيمٌ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم به واننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب قال رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا قل ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبردوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن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 فسكم ما أنب مصريكم وما أنتم بمصري، إني كفرت بما أشركت مونيا قبل، إن الضالين لهم عذاب أليم.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 وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم كفار واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلِ الْأَرْضَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وَإِنْ كان مكرهم لتدول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَّ الله عزيز ذو انتقال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 ليجزي الله كل نفس ما كتبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب